احنا قلنا العام هو ليه اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا, بلا حصر هنا قلو ليه اللفظ الدال على محصور مهما كفر يعني مليون رجل ده كتيره لكن برضو ده, إيه؟ ده خاص لانه محصور بعدد هذا الكتاب اسم اشاره هذا بيشير اليه الى شيء معين واحد مثلا محمد برضو محمد ده خاص معايا فإذا كان شيء محصورا بشيء ما ما بين طرفه فلا يخصح أن يقول عليه إيه هذا عموم بل هو إيه خصوص معاكده فجقول اللفظ الدال على محصور بشخص يبقى محمد علي او عدد طيب أمثلة كأسماء لعلان محمد وخالد وعلي وبكر وإسماعيل كل دي ايه خاص وليس فيها ايه وليس فيها عموم والإشارة والعدد مليون مليار مهما كفر لكنه محصور بايه بشي ايه معين معدود يعني ليس بايه على سبيل العموم بخلاف ما اقول مثلا ايه الرجاله. الرجال الرجال ده ايه كل الرجال طيب مليون مليون رجل خاص اذا ده ايه خاص اكرم من في البيت ان وجدت مليون رجل في البيت اكرمته خاص. طيب لا تكرم الا الاغنياء اختلف الفقهاء طيب لا تكرم ده ايه طيب بعد كده انا بالايه إيه إلا من الأغنيات يبقى ده كده خاص ورد على ايه على عائل طيب لو أنا قلت أكرم ثلاثين رجلا في البيت يبقى ده خاص ليه خاص عشان بحد يه معي لكن أكرم من في البيت اي حد يبقى أكرم ثلاثين رجلا ما سوى لا تكرم يبقى ده ايه خاص معا كده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 ده ايه ان الانسان إن كل انسان لفيه هلكه وخسران ثم قال الله عز وجل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات يبقى ده تخصيص لباء لانه ورد على عموم لانه ورد على عموم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء يبقى ده عام ولا خاص فالخاص لي هي المطلقات ها عامل ايه اين صيغه العموم دي اول حاجه انا ببص انت قلت عام ببص فين فين الصيغه صيغه ال يبقى المطلقات يتربصن وكل مطلقه تتربص بنفسها ثلاثه قرء والقرء هو الحيضه يبقى ثلاثة حيضات بعد كده المولى عز وجل يقول مثلا في آية أخرى وَأُولَاةُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيَّ بَعْنَ حَمْلَهُنَّ طيب يبقى تنسل أود بول إيه كل مطلقة هتجي لفد إيه في العدة ثلاث حيضات بعد كده قال إيه المطلقة بقى اللي هي حامل بأجلهن أَيَّ بَعْنَ حَمْلَهُنَّ العدة تنتيب الحمل يبقى ده خصوص ورد على إيه على عامهم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 ايه دور علشان ما اعطيني مثالا في مثال في هناك ده عام ولا خاص؟ فينا خصوص اللي فيه. ماشي. ماشي. طيب التخصيص معناه ايه؟ في نفس الدليل او دليل اخر؟ يعني مش شرط ان يكون ال العام الذي يخصص تخصيصه ورد في نفس الايه السياق لا ممكن في سياق ايه اخر اللي هو اسمه ايه تخصيص انفصل طيب قلنا ما معنى اديني مثال التخصيص امم الكل يدخل الى القل يدخل إلا ما الذي يتاكر أين العموم وأين التخصيص, العموم الكل. التخصيص طيب ده التخصيص هنا منفصل ولا متصل يعني ورد في جملة واحدة ولا أنا جبته من سياق آخر إيه بقيتم إيه متصل قال ودليل التخصيص نوعين متصل ومنفصل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 زي ما عبى وما خلاوى <تصفيق> سوى وغيرا وما اشبه ذلك لكن عمدة هذا الباب هي الله كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر ايوانا اين اللقظ الدال على العموم ان الانسان لفي خسر في اين كل انسان كل انسان اين صيغه العموم اين يا تقول ان الانسان يكون ان دي العموم لمثال <تصفيق> مختلف صيغه كده يبقى ان كل انسان الذي خص الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اين الاستثناء ما بعد ايه الا يبقى هذا الاستثناء ورد على العموم فاستثنينا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من الانسان الذي فيه هلك أيها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 من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان هل هذا عام او خاص اين كفر كفر بالله. اين الصيغة العموم <تصفيق> اللي هي ايه هل احد يرقع يدك ده ايه منجان العام انا فاهم صح ايوه يبقى ده ايه اسلوب شرط يبقى تخصيص الالعاب هنا ايه صرف اسلوب الايه الشرط طب كمل يا احمد وضح بقى المثال وضح التخصيصين واداه التخصيص ايه وكان معنى الايه ايه لو احنا ما قلناش في تخصيص وبقى معنى الايه ايه بعد ورود الايه التخصيص يعني منكسر بالله من بعد, إيمان. من بعد ايماني منكسر بالله يبقى ده عموم أي اي انسان يذكر بالله عز وجل سواء اكن مكره او غير ايه وغير مكره من كفر بالله من بعد ايمانه ثم استثنى من كفر في حال الاكراه بشرط ان يكون قلبه مطمئنا بالايمان يبقى ده مش داخل في العذاب العظيم لا يدخل في العذاب الايه العظيم يبقى من كفر بالله من بعد ايمانه ده ايه له عذاب عظيم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 اللهم منفصل سيأتي معا طيب ثاني <تصفيق> <تصفيق> كده <تصفيق> إزاي إيه <معفو> لا تعرفها إن شاء الله في اللغة العربية هل لها معاني أخرى ولا معاني أخرى قال مثلا قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أين العموم وأين الخصوص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 مثل ان يقول عبيب احرار ثم يسكت او يتكلم بكلام اخر ثم يقول الا سعيدا فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع يبقى له عندي عشرة جنيهات واخبر الانتحانات يا محمد واخبر المستر يا محمد ثم اقول ايه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 لا يسهم أحد أن هذا القائم خبر لمن بزيف واضح كلام يعني واضح استبدال الجمهور فارواية عن إمام احمد قال إيه إن كان الكلام متعلقا بالمسألة صح الاستثناء يعني إن كنت أنا بتكلم فيه المسألة أنا بتكلم فيها أنا بقول له, له عندي عشرة جنيهات فواحد تاني قال لي لأ ده أنت كنت تجيزه اتنين جنيه والأسفل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 يحكم بغير استثناء ثم بقى يحتاج إلى قرائل لأن يثبت ما يدعي معي يعني هو بقول لا أنا كنت أصلا نوي أستثني لكن بعد ما عرفش إيه والكلام ده أولا هو قال إيه كل نساء طوالق الحاكم يحكم بوقوع الطلاق لكل نساء ثم يلزم هذا الرجل أن يثبت ما يدعي أن يبقى يأتي بشهود يأتي يبقى لابد ان ياتي بقراء تدل على ما اراده وبحث باب صيغه العموم والدانيان يقول اين صيغه العموم في قول الرجل عبيد احرار إلا تعيدا عبيدي بين نقطة <تصفيق> لكراسي اين النكب؟ تمام بتقول ده لا تساعد ها يبقى ايه؟ اكتب الايه؟ كلمه مقصوره بعدها اوكي حاضر هو ده هو ماما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 وكان عبثا من القول يبقى لا نعبغ بما استثناه لا علاقة لنا به وننزمه بما أكره في بدء الأمر اللي هم الكام العسرة او أو المائة والجنيهات واضح استدلال الجمهور الكلام هنا ينصب على هل يصح لغة أم لا ما له مال في الصرف اللي هي ان انا متعبدون بها اللغه العربيه فهل يصح في اللغة العربيه إن صحة طبقنا عليه احكام الشريعه ان لم يصح نلزمه ما اقر به اولا واضح يا نعم تمام 4 اه هذا انا اتكلم بهذا وهم الان امام القاضي بما يحكم ان كان يرى عدم صحه الاستثناء الزمه بالعشرة كلها وان كان يرى صحة الاستثناء الزمه بالثلاثه له عندي عشرة جنايات الا سبعه يبقى يلزمه كام ثلاثه معايا كده فالجمهور قالوا ايه ده لم يكن متكلمان بلغه الايه العربيه وده خلاف الفصحى فاحنا بنرد ونقول يجاب عن هذا الكلام بان حتى وان لم يتكلم بال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 واضح يا عبد متى امكن تصحيح كلام المكلف الذي منع ذلك دكتور ليه هو انا كل ده اقول خلاصة خلاصه ان <تصفيق> انا بقول في النهايه لما ذكرت كلام الشوكاني يبقى ده ترجيح والحق هو انه لو وجه للمنع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 مثلا الا سبعه وانا كنت يعني حاضرا للايه الجلسه التي حدث فيها ده الايه النقاش وانا على درايه من على من له مال عند من وانا فكرت سكوتي هذا يعد اقرارا لصحة الكلام المذكور فاهمني بس بشرط ان يفيده بالذكر المجاور قال ان جوارته يجوز له ان يستثمر على فرض مثلا المجاور على اللي وقع والكلام عمام القاضي هي صح هي صح نكمل قال وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء ان كان المستثنى اكثر من النص فلا يلزمه في المثال المذكور الا اربعه ثم ينتقل الى مسألة اخرى اما أن, ان استثنى الكل فلا يصح على القولي ان قال له عندي 10 جنيهات الا 10 لم يصح باجماع اهل العلم وهذا فكره ابن الحاج وغيره من الاصوليين وقالوا لو استثنى الكل فهو استثناء دافل معايا ليه لانه ذكر شيئا نفى ما اقره اولا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 إلا يقول لك خلاص طلق وقع يعني تعشوا واحدين مزحوا عمراتي يقول لها إيه انت طالق وقال لأقول لك لأ أنا ما صلقتك إيش مهي معناها كده نعم لما يقول لها إيه لا هذه الصغلة صح لأنه يستثني ما ذكره أولا فلأ يقول لها إيه نعدها طلقة ثم راجعها بقوله ايه ايه ما بعد ايه الاستثناء لا لا يصح بمعنى ايه بمعنى ايه الاستثناء الاستثناء الصفة كما سأتي معنى ايه صح الجملة القادمة كل حتى لو شمل الكل حتى <تصفيق> لو شمل حتى لو شمل الكل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 الفقه او يعني صعب جدا انت تبقى عندك ايه ملكات بها قوي ان انت تفهم بها كلام اهل العلم في الترجيحات والمسائل الايه الخلافيه اي سؤال بخصوص اللي شفناه ثابته على مهما المداه ثابته دي قاعده بعد كده ادني متى رايي وراي الجمهور اطرى بينه اطرى بينه انا إذا فهمت الخلاف بين اهل الاصول جيدا فهمت الخلاف بين اهل الفقه جيدا لان الخلاف هناك كان باني على الخلاف هنا انا الان قلت شروط الاستثناء وانت علمت أن استثناء الاكثر لا يصح عند الجمهور فعلا بأن عند الحنابلة وعند الشافعية لا يصح الايه عند الحنابلة وعند الاحناف مثلا ان الاستثناء لا يصح قول الحنابلة لا يصح روايه عند الحنابلة يصح معايا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 يعني قال على حنابلة لو قال الجمهور ايه لا من الجمهور حنابلة من الجمهور من من, من اذا خالف لاعظم الجمهور لا يعني ايه من يتخالف لاعظم الجمهور هناك فرق بين الجمهور والاجماع معايا لا يعتد مثلا بايه خلاف الرواتب لا يعتد بهم لا يعتدوا بخلاف الدروز اسماعيلية لكن يعتدوا مثلا بخلاف مثلا الزيدية من الشيعة يعتدوا مثلا بخلاف ابن جريد الطبري ويعتدوا بخلاف الظاهرية وان كان مثلا بعض اهل العلم لم يعد خلاف الظاهرية مناقضا للاجماع يعني لو ان العلماء اجماعوا على مسألة واهل الظاهر الذي يترأسهم داود ويتقيدهم ابن حز خالفوا في المسألة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 المسألة متكلم فيه الجمهور وجدنا لو أننا عندنا مئة عالم قال منهم مثلا تسعون بقول وعشر قالوا بقول آخر يبقى قول الجمهور هو قول التسعين يبقى المسألة لما أقول مثلا جمهور العلماء على كذا يبدأ إيه؟ ليس معنى ذلك أن هذا إجماع يعني هو ده معين يعني مثل نمشى في مرة من الجمهور أي طبعا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 تشوف انت الكلمات انت صمتقه ها الاجماع والجمهور الاجماع يعني لو عندي 100 عالم ال100 قالوا بقول واحد مفيش خلاف الجمهور اه مفيش خلاف الجمهور دول يعني لو عندي 100 الاكثر منهم قالوا بقول واحد يعني 60 منهم مثلا قالوا بقول واحد يبقى اسمي هذا القول ده قول الجمهور فهمت كده ولا ايه ده كويس يعني لو في حاجه مش مفهومه قولوا يعني انا في بعض الاحيان ممكن اتعامل مع المجموعه يعني ايه اسوء ان هم مثلا ايه فهمونا مساله ما انا عمال ابني عليه عشان تهمني وممكن في الاخر ارفض ان احنا نفهمين المساله دي تعاملت ابني على حاجه احنا مش فاهمينها فلا حرج انت تبيح لي مش احنا اللي نرد من الذي لا توصف كذا في سكان الشمال الى كالدروز ك يعني مثلا الشحميه كان لا يفض بخلاف هؤلاء قال الشيخ رحمه الله وهذا الشرط فيما اذا كان لاستثناء من عدد اما ان كان من صفه فيصح وينخرج الكل او الاكثر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 بالوذا ايناس صواب ليه لان هي الوقت لو ذكرنا بالله يلا فقط الا استثناء عبادي مش ده ذكرك عليهم في هو طبع الغوي تقسيم للتخصيص سو وات ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغوي صيغه العموم عبادي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 ليه يبقى الغاون دول مش دخين تحت كلمة ايه عبادي واصلة لو انا فسرت كلمة عبادي هنا بالعبودية العامة اللي هي يا ايها الناس عبودوا ربكم سواء عبدوا او لم يعبدوا المثال يا صح سيبقى الغاون جزء من عباد معايا عبد الرزاق التانية هي العبودية الخاصة ان عبادي المؤمن ده الايه الذي عبد الله عز وجل ولم يتبع ابليه يبقى مش معقولة هي ده الغوون جزء من ايه من عبادي عن المعنى ده اللي هي العبودية الخاصة لكن عبده وكان مقاله الى الجنان كمعايا ان كانت العبودية الخاصة يبقى ده المثال ده لا يصح ليه لان الاستثناء يكون ايه منقف عنه هل تقرب إلى أنتوا كمين وإيه ؟ نعم خلف التفسير, لا خلاف التفسير. نعم. يعني الآن دي نعم ممكن أن تتفصر بالمعضل ؟ نعم بالمعنية ممكن أفسر كلمة عبادي بالعبودية العامة وممكن أفسر كلمة عبادي بالعبودية الخاصة حتب لكن هنا ايه لكن ما نتبع تنمي موزق أو هلا ينيس في المعنى التاني بقى لكن أني أنا هقول لعبادي هنا معناه الايه العبودية الخاصة اللي هم المؤمنون الذين <تصفيق> لم يتبعوا إبليل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 مم. يعني لكن من اتبعك من الغاوين الجملة مفهومة ازايك على اني معنى بس هو لو لو اللي على المعنى الثاني هو؟ ان عبادي المؤمنين ليس عليك ليس لك عليهم سلطان معايا وانما سلطانك على الغاوين اتباعك كده المعنين صحيح في المسلم فيها يتبع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 اكرم ما في البيت الا الاغنية يصح الكلام يصح الكلام يقول ايه من, من الاية من السابق هذا يحتاج الى نظر يعني يحتاج للضحف الكتاب والصنع عشان تظهر الله هل فيه دليل تقول على ذلك ام لا لو استثناء الكل لكن لغة يصح عند اهل لغة يصح كلام كده مفهوم قول لي بقى كده ال الوجهين في الايه يا مصطفى امم الله جل ده خالص يعني ده ينفع استدل بيها على يصح استثناء كل او الاكثر ان كان من صفه لا يصح المعنى الثاني بقى يا نجد ثوانى قصد بها يعني لودايه كامله صور او كده يبقى هنا بها الكان في ايه ثاني كده ان عاديات لو قصدنا هنا في الخط يعني العاديات كلها صور اسمين او خطات ماشي يبقى دخل الى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 ثانياً من المخصص المتصل الشرط لحنا الحمد لله انتهينا من الاستثناء وكنا جلسنا لاكد جل الاستثناء هذه المدة فبالتأكيد إن شاء الله نجلس في الشرط أقل من ذلك بكثير من المخصص المتصل الشرط ما هو بدليل إلا الأولياء؟ ليه؟ بدليل من شرط إلا لذين أمانه عن الصلاحات، الأمان لذين أمانه عن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 يعني يعني هو بيقول لك الشرط من المخصص سواء اتىنا قبل العموم او بعد العموم مثال هو قبل العموم فانتهبوا اقاموا الصلاة واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم الشرط هنا جه قبل الايه قبل العام أين العموم اين صيغه في العموم اقول لي مشكلة انتني خالص ايوه محمد ما تسألتش المرضى ايوه ما تسألتش المرضى ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه هفقول لسه على الكل وبعد سبيلهم ده العموم يبقى هنا المولى عز وجل امر بتخليتي سبيل الكفار متى انتابوا واقاموا الصلاة واتوا الايه الزكاه يبقى الشرط هنا جه قبل الحكم الايه قبل العام صح ولا بمعنى كلمه الشرط مخصص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 باء العموم. العموم اين صيغه العموم الالف لام جميل ام كده التخصيص ام ايه ده, ده اتيتهم اجورهن اذا سمع احد عصم ام يبقى اذا فين, فين هذا أو أه... أو إه دي أي يعني إذا دي من أخوات إن أي نعم من أخوات إن ماشي كمي ولي بقى معنى الآية بقى والمحصانات المنونات من قبلكم إذا تجمعونا وشورهم يعني هو المعموم عندنا في المحصانات المنونات وصائف من دين وقت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 اينا شرط اذا اتيتمون اجورهم نفس نفس العموم يعني والد استوربي الشيخ العموم مكتوبه عندك انا ذكرته مره مضي و سبعه و لا طيب مثال يا احمد واذا ربطتم في الأرض فليس عليكم جناح مش هتلاقيه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 ركز انا ما اهمنيش الوقت بقدر اهمني ان اعودا بالدليكة اغطتنا في كامل لان فهمت دلوقتي خلاص ما شاء الوقت يسير وانت بتكره القرآن اصلا ممكن ايه طاقف على الايات ده لا ده ده اي عم ومن اللي محكم بما انزل الله ده عموم والله خصوص ده فين الدليل اين صيغة العموم مان يبقى انت ممكن تصالح على الاموم والخصوص وان تتسيس المهم ايه المساله تكون مفهومه فعلى راحتكم اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كثروا ايه <تصفيق> الاول اين صيغه العموم ماشي عليكم جناح الاعتراض اذا فين هنا ايه يا ذرزاك عارف ليه لا يعني دي المثال هي في الله في الصلاة في الليه. في الأرض فليس عليكم من شناحون أنت قصروا من الصلاة يعني اللي العموم هنا من الصلاة فيه فيه فيه فيه فيه فيه طيب قالوا الفصل انا بسالك انا ليه في اكس كده لا قول ليه يعني انا عايز افهم اللي جواه عايز افهم هنا ايه ده التذكير ده ماشي ازاي احنا بنتكلم في استاذ طيب خير انت ما حضرتش برضه <تصفيق> ماشي لا انا عايز الاول بس خلاص العموم بادخل على التخصيص العموم في الشرط ان خفتم اي يقينكم الذين كفر جميل القول الخامس قول خامس ايه ايوه <تصحيح> <تصحيح> الكفر في الصلاه هو الكفر في الصلاه هو الايه العموم هم <تصحيح>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 قد يشترط لاحداث شيء شرطا ثم تاتي السنه بعدم الوجوب بعدم وجوب العمل بهذا الشرط ان السنه بينت ايه ان الشرط ده ان وجد ماشي اقصر الصلاه وان لم نجده جاز ان تقصر الصلاه ان تحقق ما قبل الشرط اللي هو الايه السفر كلام واضح شباب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 انا امسك كلمة كلمة اجيب انه العز يقول بانه يجيب دعوة الداعي الالف ولا مر اجيب دعوة كل داع بس امتى اذا داع اذا داع خصص هذا العموم باسلوب الشر الذي اداته اذا اذا داعان ما فعل ممكن ان يقول انه دعوة الداعي اذا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 والايه اهي مش مكتوب عليها حاجه اصلا الله ينور انت والله ونلاقي يا من المحيط من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن اين العموم واين الخصوص كلام ده يتفهم ماشي طب كده ده يتفهم عشان الامثله ال... ها يعني سيبه كده عشان لو ان معترض اعترض فليعترض ولن نلاقي دي صيغه العموم صح كده يا انس صح ماشي ان لا معنى الايه بقى الاول على سبيل العموم والذي ليس خلاص يعني عندي التخصيص بايه ان ان يا ترى ممكن انا اسالك من بعد لو عندك اشكال في معنى الايه قول لي قول معناها ايه في التي كانت طحيض ثم انقطع عنها دم الحيض فايست في فيجب عليها ان في ايه تتربص شفت تصفي حاجه ثانيه بتنزل تصفي ثاني ان ركبتهم ان حدث اي شك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 ورد عليه من تقصيص وصيغته هذا وصيغه تلك يبقى هنا معنى الايه ايه ولا يا اسنا من المحيض من نسائكم ارتبتهم فعدهن ثلاثه اشهر ولا لم يحض نعم تعوص اللي هو بس بس ماشي منا. قال ثالثا الصفه لو ايه ان ارتبتم تعرف في الحيض ان شاء الله طيب حاجه اللي لو ان دم الحيض انقطع عن غير سبب لكانت عده المراه كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسعه اشهر وهذه المراه الايه تسعه اشهر وثلاثه اشهر يعني تنتظر سنه كامله ان كان لغير سبب ايه معروف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 فليرفع يده كلكم مفطرون لا خير قال اصيغه الضوء هي ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العام من نعت او بدل او حال مثال النعت قال تعالى فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات المؤanting不錯 على سجل시에 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات هنا 없는 الذي لا يمتلك مهرا يستطيع به أن يتزوج امرأة حرة ومن لم يستطع منكم طولا أي غنا مالا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات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 يبقى لا يجوز له أن يتزوج الأمة غير المؤمنة بل ولا يجوز له أصلاة أن يتزوج أمة إلا إذا عاجز عن نهري الحرة ليه؟ لأن الله عز وجل قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ينكح أي محصنة لكن المؤمنة فجازلك فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم هنا الايه هنا الاضافه اهي على سبيل العموم ثم وصفها بالايه بالايمان ماشي كده طيب ايوه اكرم الطلبه المجتهدين نعم, إيه نعم. إيه نعم. أنا هنا لا انت قلت لما كده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 أين دهام اين صيغه العموم؟ تطول لا نعم هم صار الاكرام خاصا بمن اجتهد صار الكلام ده ولا صح؟ ومثاله الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها من هي ما تسألش النهاردة؟ رب العبدالله أين العموم؟ مينة. مينة أين نصيبة العموم؟ يصلب الشرط ماذا؟ إنه هو يتعمل دي حاج يبقى هذا العذاب الأليم اللي هو جهنم خالدا فيها إنما يكون لمن؟ مينة.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 ثم نعنى الايه ايه ووتيت من كل شيء يحوزه امثالها من ذوي الحكم والسلطان هذا طالع عندي لفظ عام طبعا هي لفظ عام لكنها خصصت بالحرف ثاني عبد البرزاق قال يبقى ده مثال التخصيص بالحرف ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالك كل شيء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 اي واحد واحد مثلا في الاحكام والاقضيه لا يعمل بهذا الاصاله لا يعمل إلا بما طرح ما ينفعش اقول ان نيتي كانت كذا او كنت اقصد كذا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 هو منصوص عليه يعني فهي يقول لي والله ده يشكله غالبا يعني وفالا مع الحق التاني كده يا جبان حيث يتكلم بقلب قاسي قوي كده فما حكمه ازاي لا لو حكم لهذا ال الذي يظنه صاحب قلب رحيم يحاسب ومال مولى عز وجل لاننا لا نحكم الا بالظاهر والله يتولى الصرائر قال واما التخصيص بالشرع فإن الكتابة والسنة يخصصوا كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياد فهذه ثمانية وأقسان التخصص بالشرق زي ما قلت كده هذا المخصص ورد في دليل آخر لأنه تخصص إيه؟ منفصل والتخصص اللي أنا أتكلم فيه الآن اللي هو الشرق يعني نص عندي في الكتاب خصص بقول اللي النبي صحيح صح. إذا ده تخصص الكتاب بالإيه بالسنه واحده, واحدة هو قال فان الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالاجماع والقياس يخصص الكتاب ب ويخصص الكتاب ب ويخصص الكتاب ب ويخصص وتخصص السنه ب وتخصص السنه بي وتخصص السنه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 اينا معموله بموانع الف اينا اختلاف الدين معمول به طيب سواء مثلا مسلم ماشي ترد الفلوس اللي خدتها قول تعالى حرمت عليكم الميتة دعام ولا خاص في كل ميت سواء كانت ميته بحر او ميته بر ذ ميته في البر او في الايه في البحر ثم وجدنا ان نبينا صلى يقول في البحر هو الطهور مائه الحل ميتته كي خصص هذا لايه العموم بان حرمت عليكم ميته اي ميته الايه البر دون ميته في البحر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 الراجب لو كان غير محصن يبقى عليه إيه عليه علي إخوانا الجلد وتغريب عائل معايا كده فهنا هذه المعصية فيها إيه فيها, كف... فيها حده فبالتي يأتي مراتهم في ضبورها عليه إيه؟, إيه معذرتها التي يأتي مراتهم إيه حائب عليه إيه دينار أو نصف دينار إبقى دي معصية دي فيها إيه كفار وكل معصية ليس فيها حد ولا كفار فيها تعزير إذا انفعل معصية ما فاش لا حد ولا كفار جاز للإمام أن يعزره وجاز التعزير بالقتل حتى لو كان هذا التعزير بأن يقتله جاز ذلك عند الله بإهلاء شرب الخمر ما شاء ولكن برضو خلص الخاص برحب ويبقى شرب الخمر وشرب شرب ما هو هل الخمر له حد أم لا محل خلاف بين ما هو هل الخمر له حد أم لا محل خلاف بين أهل العلم الذي يقع لا أعرفه مالوش ما أذكر. طب أنا ممكن أقول حاجة يعني من باب الأدب إذا كانت المسألة محل خلاف فلا تطرح رأيك بين يدي لأنها مثلا محل خلاف ماذا هذا انني اقول مثلا بان الخمر له حد خلاص يبقى انا انا في المساله يبقى الاشكال اللي انت بتوريده مش موجود عندي يبقى ليا الزمن الاتهت عليه لكن فعلا الحد الاقرب فيه انه ليس فيه حد منصوص والا ما كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يزيد في الحد الى 80 جلدة مع كده السؤال ده فين والداسكم ممكن يزيد الحاكم في الحد الى 100 جلد جلد ان وجب أن الامه قد تطليت بذلك وان الباقي لن يرتدى الا لسبب ذلك ان قلنا بأن الخمر ليس له حد لانه لو كان له حد ما جاز لاحد ان يزيد فيه ولا أن ينقص منه مش كده <تصفيق> نعم دي دي. ايه دي التعذير بالزاي <تصفيق> بالزاي <تصفيق> <بالزيم> <تصفيق> يعني <اللي إيه؟ تصفيق> يعني الايه اينا عذر يعذر تعزيرا عذر عذر يعذر تعزيرا طيب قالوا مثال تخصيص الكتابي بالاجماع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 وصل كده أنا بكلم على نقطة الإجماع يستدل بما يستدلوا به المهم من المثالة يفعلش إيه حتى لو قلنا بقى القول الراجح ان العرب ده هيجدد أربعين لكن المثالة إيه إلا يفعلش أمثل بها تحت قعبة إيه تخصيص الكتال بالإجماع ده اللي أنا أرمي إليه ماش كده يبقى هؤلاء العلماء خالفوا يبقى المثالة ما فيها إجماع. اللي قالوا بقى هو يجدد أربعين قالوا ليه قالوا لأن الله عز وجل قال فإذا أحصننا فإن أتينا بفاخشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الأمة عليها النصف فقاسوا العبد على الأمة في التنصيف في الحدود يبقى لو أن عبدا زنى وكان غير محصن يبقى ده يجلب خمسين ويغرب نصف سنة ده وجهة لاستدلاع فإشهد من ان هذا المثال لا يصح تحت قاعدة تخصيص الكتاب بالإجماع <تصفيق> نعم <تصفيق> يرجى لأن الرجم لا ينصر الانشو كان رحمه الله ضرب مثالا تحت هذه القاعدة بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاتعوا الى ذكر الله طيب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 ولم أجد له مثالا سليما انتهينا ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة أي زاني وأي زانية تجلدوا مئة جلدة إن كانت غير محصنة ونبي صحام قال البكر بالبكر جلد مئة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 حتى دي غائية صح؟ وليس التعليلية الفرق بين حتى الغائية وحتى التعليلية ان حتى الغائية بيكون معناها إيه؟ إله التعليلية بيكون معناها إله معاك زي؟ يبقى أمرت أن يقاتل الناس حتى إله أن يشهدوا أن لا إله إله لله وأن محمد رسول الله لكن هنا المولى عز وجل قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى حتى يعطوا الجز يتعيدل وهم صاغرون يبقى ما قالش لازم نقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن لو طقوا على أن يعطوا الجزية نقبل منهم الجزية ونقف عنهم يبقى ده تخصيص السنة بالكتاب سهل دي صح أين العجيز الكتاب بالسنه والسنه بالكتاب شوف معاك الضابط فين عكسه انا بس بيديه امثله ودي له امثله القاعده صحيحه يصح ان نخصص الكتاب بالسنه ويصح ان نخصص بالكتاب طبعا هنا يعني ممكن نقول هنا مثلا فاضلوا الادله جميل. فهو فين هنا هل قاتل الذين لا يؤنوا بالله ولا بلاهم الأخ ده عام ولا خاص ده عام أين العمو اللي... اللي... كمل. كمل كمل الآية وهو قاتل الذين يؤنون ده عام وامرته نقاط الناس عام ممش. أنا ما ليه علاقة بهما كله هما كفره أنا بكلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله يبقى هنا إيه آه ده الشهد قال هنا إيه أننا يجب علينا أن نقاتل حتى إيه يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ماشي كده ونقاتل كل إيه الناس حتى يفعلوا هذه إيه الفعل هنا قال إيه قاتل برضو كل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم والآخر لكن إلى حد معين يبقى إلى غاية إيه يعطوا لجزء وليست لكل الناس لأهل الكتاب الله عز وجل يقولها ولا يدينون دين حق من الذين أوتوا الكتاب أما هناك إيه الناس تشمل الذين أوتوا الكتاب وغير الذين أوتوا الكتاب فهمني يعني أنا بص على عنوم فيه وخصوص فيه بس وإن كان الراجح جواز أخذ الجزية من كل مشرهن سواء كان من اهل الكتاب او من غير اهل الكتاب طب معروف الدليل ليه تعرفوه في ممارس التبيين ان شاء الله نعم طيب ومثال تخصيص السنه بالسنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت في السماء العشر ده عام ولا مش عام طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوطاق صدقه ده عام ولا خاص يبقى أول أيهما ورد على الآخر الخاص ورد على العام فخصص العام به معا كده يبقى لا تجب الزكاء إلا إذا خرج أكثر من خمسة إيه؟ او سقل وكان يكال فحينئذ تجب الزكاء قال ومثال تخصيص السنة بالإجماع ولم أجد له مثالا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 هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريبه ايه عام ثم العبد احنا قلنا بقى قاتل على الامه في تصنيف العباد يبقى عليه جلد خمسين والاقرب انه يغرب نصف سنه <تصفيق> هنا في تصنيف سنن العام هنا كانت <تصفيق> امرته ان وقاتل الناس ده العام امم حضرتك لا امرت ان نقاتل الناس بعمل مش عام مش كده الناس ما فيهوش تخصيص الناس هنا امرت ان نقاتلهم ليه او لغايه امتى الا ان يشبع لا لله صح كده طيب هنا الموضع ده قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دينا حق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عيذهم صغرون. يبقى لم يجعلها إلى أن يشهدوا بل خصص هذا بإعطاء الجزية وخصص الناس بألذين أوتوا الكتاب يبقى أنت تقاتل ما سوى أهل الكتاب إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما سوى أهل الكتاب طب أهل الكتاب هنوستقاتلهم إلى أن يعطوا الجزية او أن يشهدوا أن لا إله إلا الله مش كده واضحة شبابة ولا مش واضحة والاقرب جوازه اخذ الجزية من كل مشرك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوسي هجر وليس باهل كتاب يوم الثلاثاء ان اي سؤال كلام كده كلا افهم والله فاصل ويل بيست يعني ايه وانا كده كده انا هنا يعني اصلا مش يعني هنا اصلا الصوره ان ان اللي انا عندي امران الأمر الاول ما علاقه هذا المثال بالتخصيص بالحس او العقس ثم اين نكوس ايه ولا تقريفهياتكم على البغاي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 صدق ان ان اردنا تحصنا خرج مخرج الغالب وان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا خرج مخرج الغالب كما في قوله تعالى ولاء في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن